أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ف ل ا م ر تلك آ ي ا ت الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ي أ ك ل و ن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 وقد خلت سنة اسماء ل ل ولو فتحنا عليهم أ و ي ن فتحنا الله عرجون ا الحسنى ن ن قوم م ح و و ر ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين والأرض م د س و ع ه ا و أ ل ق ي ن ا فيها ر ب ا س ي وأنبثنا فيها ك ل شيء م و ز م الاسلاميه ف ا ف أ س ق ي ن ا ك موسوعه م ا أ ن ب خ ا ي ن وإنا ل ن ح ب ل س ي ي ونميت ونحن للعلوم ا ق د الاسلاميه ا ت ق د م منكم ي ن و ق د ع ل م ن ا ل س ت أ خ ر ن وإن ربك هو ربك ر ي ح إنه ح ك ي م عليم و ل ق د خ ل ق ن ا ا ل إ ن س ا ن من ص ل ص ا ل ع ن و م ا ل ا س ل ا م ي واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من, بشر من صلصال من حمأ مسنون ونفخت سويته فإذا فيه ف ق ع و ا ل ه س ا ج د ي ن فسجد ا ل م ل ا ئ ك ة ك ل ه م أ ج م ع و ن إلا ي ه غير ربحيه ك ن ذات مضمون اجتماعي ل ج ن قال لم لأسجد البشر خلقته من أكن صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها ف إ ن ك رجيم وإن عليك اللعلة إلى يوم الدين قال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 صراط علي مستقيم إ ن عبادي ليس لك عليهم سلطان إ ل ا من اتبعك من الغاوين وان جهنم لموعدهم أ ج م ع ي ن لها س ب ع ة أ ب و ا ب لكل باب منهم جزء م ق س و ن ا ل موسوعه س ت ق ي في ن ن ج ا ل و ه ا ب س ل ا م م آ ن ي ن و ن ز ع ن ا ما في ص د و ر ه م من غ ل ا س ل ا م ي ه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 قالوا لا توجل إنا ن بشرناك ك بغلام ب عليم قال م أ ش ر ت ي أن مسني ل بالحق ر ف ب م تبشرون ق ا و ا بشرناك ا ب ل فلا تكن من القانطين ن قال و م ر ح موسوعه ة النابلسي خ ط ك ه ا ا للعلوم م ن ا ل و ا إنا أ س ل ا م م م ج ر ي ن إلا قوم م ك ر و ن قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون و أ ت ي ن ا ك بالحق و إ ن ا لصادقون ف أ س ر ب أ ه ل ك بقطع من الليل واتبع أ د ب ا ر ه م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 قال إن ه ا ل ن ا ض ي ف ي ل ا ل ض ح و ن و ا ت ق و ا ا ل ل ل ه و ا ت خ م و ه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 إنها موسوعه ا ل ن في ذ ل ك ل آ ي ة ل ل م م ؤ ن ي ن و إ ن ك ا ن أصحاب ا ل أ ن ك ا ل ظ ا ل م ي ن ف ا ن ت ق م ن ا م ن ه م وإن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 إ ن ا ل س ا ع ة لات ي ة فاصفح الصفح الجميل إ ن ربك هو الخلاق العليم ونقد والقرآن آتيناك سبع من المكان والقرآن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا العظيم لا ما سبع إلى م ن ه م و ل عليهم ا تحزن و ل ا تحزن ع ل ي ه م و ا ض جناحك ل ل م م ؤ ن ي إني ن ن وقل أ ا ا ل ذ ي ل م كما ب ي ن ن أ ز ل ع ل ى ا ل م ق ت ن الاسلاميه ل ق موسوعه النابلسي م ش ر ك ي إ ن ت ه ز ن ا للعلوم ذ ي ي ن ن ع الاسلاميه ل إله ه ف ي ع ل م أنك ض ي ي ق ق صدرك بما و و ل فسبح ب ح م د ربك و ك و من ا ل س ا ب د ي ن و ع ب ربك د ل و م ا ل ا س ك ا ل ي ق ي ن